لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م وأوحي إ ل ى نوح أنه ل ن يؤمن من ق و م ك إ ل ا من س ل ا م ي ه ا س ب م ا ك ا ن و ا ي ف ع ل و ن ه ا ل ف ل ك ب أ ع ي ن ن ا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 ن ا ن س خ ر م ن ك ك م م ا تسخرون فسوف ت ع ل م من و ن ي أ ت ي ه ع ذ الحسنى فسوف َ تعلمون ََُْ من َ ي َ أ ْ ت ِ ي ه ِ عذاب ٌ يخزيه ُِ ويحل ََُِّ عليه ََِْ عذاب ٌ مقيم ٌ حتى ََّ إ ِ ذ َ ا جاء ََ أ َ م ْ ر ُ ن َ ا وفارهت َََ ن موسوعه ا من ك ل ز و ج ي ن ا ث ن ن ي و أ ه ل ك و أ ه ل ك إ ل ا من سبق ع ل ي ه ا ل ق و ل و م ن آمن م ع ه وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج عمي الجبال ونادى نوح وهي في موجن كالجبال و ن ا د ى ن و حنبلنه وهي تجري بهم في موت كالجبال و ن ا د ى ن و حنبلنه وكان في م ع ز ل ي يا بني ر ك م معنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين ونادى نوح ابنه وكان, وكان في معزل يا بني يركم معنا يا بني اركم معنا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 موسوعه النابلسي للعلوم بينهما م فكان الاسلاميه م و و ي ا س م ا ه أ ق ل ع ي وغيظ الماء وقضي ا ل أ م ر واستوت على الجود ي وقيل بعدا للقوم الظالمين نادى نوح ربه فقال رب ان نبني من أ ه ل ي وان وعدك الحق و أ ن ت احكم الحاكمين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 م و س ن م ت ع ه م ثم م ي س ه النابلسي للعلوم ا ا ل غ ي ب ن ا س ه ا إ ل ي ك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ف ص ب ر ان ا ل ع ا ق ب ة للمتقين